يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهم ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه, ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي إن يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأناف الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا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 وَإِن كن اشهد حَمْلٍ لا عَلَيْهِنَّ حَتَّى الله حَمْلَهُنَّ لا أَرْضَعْنَ لَكُمْ شهوه أُجُورَهُنَّ شريك بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ فَإِنْ شريك له لَهُ أُخْرَى شريك له مِنْ ولا شريك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 وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الأنباب الذين آمنوا فاتقوا الله يا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 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُمْ رِزْقًا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ